قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فاذهب أنت وربك فقاتلا اِ وَاخِي قَال رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَإِنه مُحَرمَةُ عَلَهِم أَبَعينَ سَنَقال فََّهحَرمَثُ عَلَهِ أََ ع سَ يتونَ في الأ فلا تأس على القوم الفاتقين فلا تأس على القوم الفاتقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما وَذُعِلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ هِيَ آدَمَ ضِيحَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ فتُؤُِّلَ مِ حَد مَا وَلََلُ تَقَِّنَ آقَ قَالَ لَ أَفُتُلََّك قَالَ لَ أَقُتُلَ النَّتَ قَالَ إِ ماَاَتَقَّل اللَُّ مِنَ المُتَّقين قَالَ لَ فقال إن ما يتقبل الله إن المستقيم لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فإليك يبكلت قتلا إما أنا بباك طي يبي إليك لأقتلت إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فَكَفَتْكُم مِّنْ أَصْحَالِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ, الظالمين فَقَتَلَ عَتَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فقتله أطبح من الخاترين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأطبح من الخاترين فبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ فبَعَثَ طَائِرًا يَبْحَثُ فِي آه يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري يا سوء اخي آه يا ويلتا اعجزت فأصبح من الندمين أصبح